فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يرامون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مدثر الذين بين ذلك لا اله الا الهؤلاء ولا الهؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أوليا لا تتأخروا الكافرين أوليا من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك ك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما